الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنداه وأنتم تعلمون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 وَإِذْ قُلْنَا لِالْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغْدَةٌ حَيْثُ شَتَّ مَا وَلَا تَقَرَّبَ هَذِي الشَّجَرَةُ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا يفتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصرها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرة فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون ويقتلون, ويقتلون النبئين بغير الحق.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 فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا خوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ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 وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاججكم به عند ربكم أ فلا تعقلون أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 بل من كسب سيئته وأحقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خاردين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خاردين وَإِذْ أَخَذْنَ مِثْاقَ بَنِ إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَذِلْقُرْبَةٍ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُ الزَّكَاةَ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 فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهُ على الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون ناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وليتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين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 قل من كان عدو الله والجبريل فانه نزله على قلبك بإذن الله فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوبة من عند الله خير لمسوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برها لكم إن كنتم صادقين بلاء من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء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 وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلْنَاسِ وَأَمْنَهُ وَاتَّخِذُوا مِمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ أَنْطَهِرَ بَيْتِ الْطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وإذ قارء إبراهيم ربجعل هذا بلدا آمنوا ورزق أهله من الثمرات ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 إذ قال له ربُّه أسلم قال أسلمتُ لرب العالمين ووصَّى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفَالَكُمُ الدين إن الله استفَالَكُمُ الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون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 أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم لا؟ ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟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 وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنتعلم من يتبع الرسول إلا لنتعلم من يتبع الرسول مما ينقرب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتَّقَلُ بَوْجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَى هَا فَوَلِّ بَوْجَهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلِّ وَجْهَكُمْ شَطْرًا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 ولا تقولوا رمي يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأمفس والثمرات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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد, من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعون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 وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَينَ عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَى يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما را يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم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 ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالات بالهدى والعذاب بالمضفرة فما أصبرهم على النار فما أصبرهم على النار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 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عباد عني فإنني قريب فإنني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبًا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ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 ويبين آياته رِّنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتذكّرُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنٌ فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرس لكم فأتو حرسكم أن شئتوم فأتو حرسكم أن شئتوم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله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 وَإِنَّ عَذَمُ الْتَلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُتَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَلَا يَحْلُو لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنْ إِن كُنَّ يؤمن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 وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أوسرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَمَّا لَمْ تَمَسُّهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفْرِغُ لَهُنَّ فَرِيضَةً ومتيعون على الموسع قدره وعلى المقتير قدره متعم بالمعروف متعم بالمعروف حقا على المحسن وإن طلقتمهن من قبر أنتمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاة وأن تعفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير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 وقال لهم نبيهم إن آية منكه أي أتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها رونت تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين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 ولمَّا برزوا رجالُ وجنوده قالوا ربنا أفرق علينا صبرا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داودُ جالوت وأتاه الله الملك والحكمة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 وانظر الى حمارك ولنجعلك ايه للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين رو قال قال اعلم ان الله على كل شيء قدير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 وَأَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبْتٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُمْبُلَةٍ مِئَةُ حَبْبٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَرِيمٌ الَّذِينَ يُ أموالهم في سبيل الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا من نوى، ولا أدل لهم أجورهم عند ربهم، لهم أجورهم عند ربهم، ولا خوف عليهم، ولاهم يحزنون.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 وتثبيت من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 ومال الضالمين من أنصاف إن تبدو الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتواها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويُكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.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 للفقراء الذين أُحصِروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعريفهم بسيماهم تعريفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافه وما توفق من خير فإن الله به عزيز الذين يُفِقُون أموالهم بالليل والنهار سرَّوا وعَلَانِيا سرَّوا وعَلَانِيا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة واتموا الزكاة وأقاموا الصلاة واتموا الزكاة لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.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 تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجره فَلَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ